وَمَرْزَقْنَاهُ مِنَ النَّارِ زَقَ الْحَسَنَ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّ وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون.